لآن ل آ ا ق ر موسوعه النابلسي ر ح م ل ألف لا ر أمر ح ي آيات م ا ا تلك ت ك ا إنا للعلوم عربي الاسلاميه نحن نبص عليك أ ن ا ق ص ص ب م أ و ن ا إليك ذ ا القرآن

إذ قال ي و س ف ل أ ب ي ه ي ا أبت إ ن رأيت أحد ع ش ر ك و ك ب ا و ا ل ش م س و ا ل ا م ر ر أ ي ت ه م بساجدين

ك اسماء وكذلك الله وراودته الحسنى و

شركه الهدى إني ا شركه دعويه ق ا الآخر ل إ غير أحمل ربحيه ذات مضمون اجتماعي

م ت س و ع ه ب ل أ ن ي ي أ ت ك م ا ذ ل ك ما مما ع ل س ي ربي إني تركت م ل ة قوم ل ا يؤمنون ب ا ل ل ه و ه م ب الاسلاميه آ خ ر اسماء الله الحسنى

شيء. ذلك م ن فضل ا ل ل ه ع ل ي ن ا و ب ل ا ن س و ل ك ن أكثر الاسلاميه ن

تستفتيان وقال للذي موسوعه ن د ربك ف أ س النابلسي ش ي ط ا ذكر ه ف ب ث ا للعلوم س ج ن ب س ي الاسلاميه ل ك أرى ر سبع ذ ق

ل ف ل ه الدكتور محمد ر ا ب ا ل ن ا ب ل

أ ي ه افتنا الصديق أ في سبع بقرات سماديا ي ا ك ل ه سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات لعلي ارجع إ ل ى الناس لعلهم يعلمون

قال تزرعون سبع س ن دابا فما حصدتم فذروه في س ن ب ر ه الا قليلا الا قليلا ما ت أ ك ل و ن ثم ي أ ت ي ن بعد ذلك سبع ما شداد ي أ ك ل ن ما قدمتم ل ه م إ ل ا قليلا إلا

سكنا ل ي و س و ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه

ما جهزهم بجهازهم جعل ا ل س ق ا ي ة في رحل أ خ ي ن ثم أ ذ ن مؤذن أ ي ت ه ا العير إ ن ك م لسارقون قالوا و أ ق ب ل و ا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء

ثم ج ئ ن ا ل ن ف س د في ا ل أ ر ض وما ك ن ا س ا ر ع ي ن ق ا ل و ا فما ا ج ز ؤ ه غير ربحيه ذات ل مضمون ا ج ت م قبل و ع ي

استخرجها ث م ا س ت خ ر ج ه ا م ن ا ب أ خ ي ك ذ للعلوم ك ك ي س ف ا كان ل ي أ أ خ خ ذ ا ه في دين ا ل م ل ل ك إ ا أن نغفع يشاء الله نرفع درجات م ن نشاء وفوق كل ي علم

ق ا ل و ا إن ي س ر سرق ق فقد أخ له م ن قبل ف أ س ر ه ا يوسف في نفسه و ل م يبذها ل ه الحسنى

ف ل م و س ت ئ س و ا م ن ه خ ل ا ن ا ب ل ك ب ي ر ه م أ للعلوم م ت ع م أباكم و ا أن قد أخذ ي ك م م ث ق ا ن ا ل ل ه ومن ق ب ل ا م ي ه اسماء ا ل ر ح الحسنى أ ر ض

لا للأبي يأذن أن م و ه و خ ع ه النابلسي ف ق و ل و ا ي ا أ ب ا ن إن ابنك ا س ر ق و م ا ش ه د

موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه

والأرض موسوعه م ا م ل ن ا يؤمن ر ب م س ي ل ل ه إ ل ا و ه م مشركون م و ن أ ف الاسلاميه أن تأتيهم ش ي ة من م

بغتا أ و ت أ ت ي ه م ا ل س ا ع ة ب ل وهم ل ا يشعرون ق ل ه ذ ه

م ن قبلك إلا رجالا و ح ي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض كيف كان عاقبة الذين من س ي ر و ا ع ي النابلسي أ ر ض ف ي ق ة ا ن من ق ب ل ه م و ل د ا ر ا ل آ خ خير ر ة للذين ت ق و ا أ ف م الاسلاميه ت ع ق و إذا

ل ف ض ي ل و ا ل ا ء ت و ر م ح ص د راتب النابلسي